العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبع الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع العبد المرتد لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا تمنع صحة بيعه كالمريض فإن علم المشتري حاله فلا شيء له لأنه راض بيعه راض بعيبه وان لم يعلم فله الرد أو الأرش قتل قتل أو أسلم كالمعيب المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه أي أن الشيء الذي هو حلال ينتفع به يجوز بيعه وما كان محرماً او نفعه محرم او اقتناؤه محرم فانه لا يجوز بيعه يقول رحمه الله فصل ويجوز بيع العبد المرتد تقدم قوله يجوز بيع العبد والامه صغيرا كان او كبيرا وبينا سبب الرق والعبوديه هذه ان سببها الكفر فابن ادم يسترق بسبب كفره وذلك اذا جاهد المسلمون الكفار وانتصروا عليهم بإذن الله وأسروا من أسروا منهم واستولوا على من استولوا عليه من نسائهم وأولادهم من بنين وبنات فان هؤلاء يكونون الرق بايد المسلمين هذا هو الرق الشرعي سببه الكفر والا فمن اسلم قبل ان يستولى عليه لا يسترق فيكون سبب رقه الكفر ثم يدعى إلى الإسلام وإذا أسلم فلا يتحرر وإنما يتحرر بما رغب فيه الشرى من أمور العتق تقربا إلى الله جل وعلا كفارة عن قتل الخطأ يعتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كفارة عن الظهار إذا ظاهر المرء من زوجته وأراد أن يعود ويرجع فتلزمه الكفارة أولها عتق رقبه جامع في نهار رمضان وهو صائم لا يباح له الفطر يكفر عن هذا بعتق رقبه فحث الشارع على العتق وشرع أمورا تسبب الحرية لهؤلاء الأرقاء فهذا الرقيق يملكه المرء يتصرف فيه يبيعه يستخدمه إن كان أمه يجعلها فراشا له يزوجها وتخدمه وهكذا فالرقيق يجوز بيعه رقيق مرتد عن الإسلام هل يجوز بيعه أو لا قال يجوز بيعه لأنه رقيق والمرتد على الاسلام يدعى الى الاسلام يستتاب فان تاب والا قتل اذن قد يقول قائل كيف يجوز بيعه وهو يحكم بقتله نقول يجوز بيعه لعله يتوب ويسلم لعله يعتق ثم ينجر الولاء إلى ذريته من بعده فيجوز حينئذ بيعه لكن يجب أن يعلم المشتري أن هذا العبد مرتد لأنه قد يكون العبد عند رجل كلفه وشق عليه وأتعبه فيرتد على الإسلام يريد أن يهرب فيقبض عليه ثم إن سيده قد يعرضه للبيع فيأتي الرجل الصالح الداعي إلى الله جل وعلا يقول لعل الله أن يهديه إلى الإسلام على يدي أنا أشتريه لأن سيده سيبيعه برخص لأنه عبد مرتد على الإسلام وقد يحكم بقتله فيقول الآخر أنا اشتريه لعل الله أن يهديه للإسلام بسبب حسن معاملته إياه فيجوز بيعه لكن بشرط أن يعلم المشتري هذا العيب لأن هذا عيب ولا يجوز أن يغش فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا لأنه مملوك منتفع به وخشيه هلاكه لا تمنع صحة بيعه لأن المرأة قد يشتري شيئا مريضا وهذا يتوقع أنه إن لم يتم قتل فلا مانع فإن علم المشتري حاله فلا شيء له كأن اشتراه وهو يعلم أنه مرتد ثم دعاه إلى الإسلام ولح عليه ورغبه فامتنع فيقول ارده بعيبه نقول لا إذا كنت عالم حينما اشتريته وأنه مرتد فهو لك ولا يجوز رده حينئذ وإن لم يعلم فله الرد أو الأرش إذا لم يعلم اشتراه على أنه عبد فلان مسلم فإذا به مرتد نقول للمشتري أنت بالخيار إن شئت ترده فلك ذلك وإن شئت أن تأخذ الأرش والأرش هو الفرق بين قيمة عبد مسلم وعبد مرتد قال مثلا هذا الرقيق يساوي عشرة ألاف حينما كان مسلما لكن لما ارتد لا يساوي إلا ألفين فنقول لك الأرش ان شئت ان ترده وتأخذ القيمة وان شئت ان تأخذ العرش الفرق بين قيمته مسلما وقيمته مرتدة ثمانية الاف تأخذها ويبقى عندك بالفين وان لم يعلم فله الرد او العرش قتل او اسلم كالمعيب حتى وان قتل استتيب فلم يرجع ثم حكم الحاكم بقتله وقتل فيأتي المشتري يقول انا ما علمت انه مرتد انا ما اشتري مرتد والان قتل في ملكه فزعت الفرق بين قيمته مسلما وقيمته مرتد كالمعيب مثل المعيب اي سلعة فيها عيب وتلفت فانها تتلف على من هي بيده وله ارش قيمة عيبها ويصح بيع العبد الجاني عمدا او خطأ على النفس او ما دونها لانه حق تعلق برقبة غير متحت فأشبه القتل بالردة ويصح بيع العبد الجاني عمدا أو خطأ على النفس أو ما دونها عبد عند سيده جنى على شخص آخر فقتله أو ضربه فجرحه هل يجوز بيع هذا العبد الجاني نعم يجوز نقول كيف يباع وقد قتل وسيقتل نقول إن قتله محتمل وليس بيقين لأنه قد يعفو المجني عليه وقد يرضى بالديه أو بشيء ما يقنع فيبقى العبد عند سيده الذي اشترى فيجوز بيعه وإن كان جاني وسواء كانت جنايته في النفس يعني كأن قتل شخصا أو ما دونها جرح شخصا لان ان قتل فهو مثل المرتد الذي قلنا يقتل لردته وان لم يقتل فالارش تعلق برقبته نقول لسيده انت بالخيار ان شئت ان تسدد الارش الذي عليه هذا مقابل الجناية وان شئت نبيع الرقيق ونسدد لصاحب الجناية حقه مما يستحق ونعطيك الباقي عليه جناية قدرت بخمسة آلاف نقول للسيد تدفع الخمسة يبقى الرقيق لك ما تدفع الخمسة الخمسة بذمة برقبته نحرج عليه نبيه فإذا بعناه اتفعنا الخمسة الآلاف لصاحب الجنايه واعطيناك باقي القيمه نعم فان كانت الجنايه موجبه للقصاص فهي كالرد فان كانت الجنايه التي جنى فيها موجبه للقصاص مثلا رقيق عند زيد تعدى على رقيق مثله وقتله هذا القاتل موجب للقصاص إن طالب ولي الدم بالقصاص لأنه عبد بعبد رقيق برقيق موجب للقصاص هذا الذي توجه عليه القصاص يقول سيده لست في حاجة إلى مشاكل ومتابعة أنا أبيعها الآن وأستريح من شره ومشاكله والذي يشتريه يتولى نقول يصح بيعه يصح ان تبيعه وان كان مطالب بقصاص لانه قد يشتريه من يدفع مقابل القصاص ويبقى ولا يقتل نعم. وان كانت موجبة للمال فهو على السيد لانه راض بالتزام ما عليه وان كانت الجنايه موجبة للمال كان يكون قتل ما قتل وانما جرح او ضرب جناية توجب المال نقول المال هذا بسع... على سيده يدفعه فان اذا بيع الرقيق واخذت من قيمته نعم. فان كان معسرا فللمجني عليه رقبة العبد ان شاء فسخ العقد ورجع به وان شاء رجع على البائع بالارش وإن كان قاتلا في المحاربة فكذلك في قول بعض أصحابنا لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه فيجزئ فيجزئ ولاء ولده فيصح بيعه كالزمن وحكمه وإن كان قاتلا في المحاربة يعني اتى المؤلف رحمه الله بأحوال وقوع العبد في رده او في قتل او جرح او كان خرج محاربه من المحاربين والمحاربون كما بين الله جل وعلا حكمهم انهم يقاتلون ومن قبض عليه منهم فيقتل او تقطع يده ورجله من خلاف او ينفى من الارض فان كان هذا المحارب قد قتل فقد يتوجه عليه القتل فكيف يباع وهو متوجه عليه القتل نقول يصح بيعه حتى وان كان متوجه عليه القتل لانه قد يعفى عن القتل أو قد يعتق قبل ان يقتل ثم ينجر الولى الى ذريته المحارب مسلم حتى وان كان محارب فهو محكوم باسلامه فهو قبض عليه وسيقتل مثلا مقابل ما قتل لانه ان كان قتل فيقتل ولا يعفى عنه وذلك حق لله جل وعلا في هذه الحال قبل قتله يصح أن يعتق لأن سيده يقول هذا سيقتل ولن أستفيد منه شيء لكن إذا أعتقته ان جر الولاء لي على ذريته على أولاده ف يجوز ان يباع حتى وان كان محكوما بقتله نعم مثل لو بيع المريض او اعتق المريض على فراش الموت يصح ان يعتق وهو على هذه الحالة كذلك هذا الذي محكوم بقتله يصح ان يعتق نعم. وحكمه حكم المرتد وقال القاضي لا يصح بيعه لأنه متحتم القتل فلا من فيه فأشبه الميت يقول المحارب يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول المحارب الذي قتل هذا متحتم قتله لأن قتله حق لله جل وعلا ما في مجال العفو ليس قتله قصاصا فنقول نقنع اولياء الدم بالتنازل والعفو او طلب المال لا هذا قتله محاربة فان قتل قتل فقتله متحتم يقول ما دام قتله متحتم فلا يجوز بيعه القول الاول يقول يجوز بيعه لأنه كما يجوز بيع المريض الذي على فراش الموت واعتاقه وكذلك يجوز بيع هذا الرجل الذي تحتم قتله فصل وفي بيع رباع مكة وإيجارتها رواية إحداهما يجوز لأن عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة ولأنها أرض حية لم يرد عليها صدقة محرمة فجاز بيعها كغيرها والثانية لا يجوز لأنها فتحت عنوى ولم تقسم بين الغانمين, ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين فحرم بيعها كسواد العراق والدليل على فتحها عنوى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله رسوله والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار متفق عليه وقالت أمهاني يا رسول الله إني أجرت حموين لي فزعم ابن أم علي أنه قاتلهما فزعم ابن أمي يعني أخي فزعم فزعم ابن أمي علي علي, علي علي رضي الله عنه فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت حديث قد أجرنا من أجرتي حديث صحيح وقتل ابن خطل ابن خطل ابن خطل ومقياس ابن صبابة ولو فتحت صلحا لم يجوز قتل أهلها في هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها قيل الرواية الأولى يجوز بيعها لان عمر رضي الله عنه اشترى من صفوان بن اميه دارا بمكه باربعه الاف ولو كانت دور مكه لا يجوز بيعها ما اشترى عمر رضي الله عنه من صفوان كان اخذها ولا ولا تباع ولان معاويه رضي الله عنه اشترى من حكيم بن حزام دارين ولانها اراض وبيوت بايدي اهلها فلهم ان يبيعوها ويؤجروها ويتصرفوا فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له غدا تنزل في دارك في مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دار أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه باع البيوت التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم وتخص أبيه قبل إسلامه باعها في مكه او بعد اسلامه يعني اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على بيع عقيل بيوت له وللنبي صلى الله عليه وسلم في مكه الروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله يقول لا يجوز بيعها ولا تاجيرها وانما ياتي المرء يدخل ويسكن ويخرج وذكر له احد العلماء رحمهم الله قال انه سكن بجوار الحرم وهرب بدون ان يدفع الاجره فتبسم رحمه الله يعني ما انكر عليه هذا لان مكه فتحت عنوه وما دامت فتحت عنوه فهي لا يملكها اصحابها ولا غيرهم هي صدقه اقرها المسلم النبي صلى الله عليه وسلم جعلها صدقه للمسلمين فلا تملك والدليل على انها فتحت عنوه ما اورده المؤلف رحمه الله تعالى أنها فتحت يعني عنوى ومن الجهاد وليس الصلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل الله جل وعلا لما جاء أصحاب الفيل يريدون مكة ويريدون هدم الكعبة شرفها الله جل وعلا منعهم من الوصول إلى مكة كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وذلك أن ملك الحبشة أمر ملك اليمن وهو تحت ولايته بأن يتوجه بجيش عظيم إلى مكة ليهدم الكعبة وهم نصارى فلما قرب من مكة ووصل إلى وادي محسر حبس الله جل وعلا الفيل ووقف يوجهونه إلى جهة مكة يعبى يصرفونه يمينا شمالا يهرول الى جهه مكه يبرك ويضربونه ليتوجه ابا ثم ان الله جل وعلا ارسل عليهم في مكانهم كما قص الله جل وعلا طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل طيورا صغيره كالعصافير او اصغر ومع كل طير ثلاثه احجار وكل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه بإذن الله جل وعلا فكل طير عصفور أو أقل من العصفور يقتل ثلاثة بثلاثة الأحجار تنزل ينزل الحجر فوق البيضة التي لا يخرقها الرصاص كانوا يلبسون البيضة فوق الرؤوس حتى لا يتأثر المرء من ضرب الرصاص الرصاصة ما تخرق البيضة هذه هذا الحجر الصغير الذي يحمله الطير هذا بمخلبه أو بمنقاره يخرق البيضة ويخرق الرأس وينفل في الجسد ويخرق الفرس التي تحته حتى يصل إلى الأرض وكلهم في مكانهم يموتون في ولم ينجوا من هذا الجيش العظيم إلا واحد اراد الله جل وعلا له ذلك إلى وقت فهرب مسرعا إلى البلاد التي جاءوا منها وقص ما حصل لهم وأخبر عما صار فلما انتهى من قصته جاءه حجره بإذن الله فمات في مكانه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 يابس الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل لأن كل شيء بأمر الله جل وعلا يريد توجيه الفيل إلى مكة ما يتوجه وسلط عليها رسوله والمؤمنين دل على أن دخول مكة بالقوة تسليط من الله جل وعلا ان الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال بمكه ولم يؤذن لاحد قبله ولا لاحد بعده عليه الصلاه والسلام انما هذه كرامه من الله جل وعلا له وانقاذ لبيته من عيد المشركين وسلت عليها رسوله والمؤمنين وانما احلت لساعه من نهار هذا الحديث متفق عليه دل على ان مكه فتحت بقوه كذلك الحديث الاخر وقالت ام مهانه بنت ابي طالب اخت علي رضي الله عنها وعن علي يا رسول الله اني اجرت حموي لي لأن هذين الرجلين جاء واحتميا بأم هانع لتأخذ لهما الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم فكانها أغلقت عليهم الباب وأن علي أخاها رضي الله عنه وأرضاه قال هؤلاء كفار ولا عهد لهم ولا ميثاق يريد قتلهم وتخاصمت مع اخيها ورفعت الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فزعم ابن امي يعني اخي وشقيقي امي وابي ابواه الذي هو اقرب الناس الي انه قاتلهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي أكرمها صلى الله عليه وسلم بأن اجار من اجارت أم بنت أبي طالب رضي الله عنها فدل هذا على أن مكة فتحت عنوة وقتل ابن خطل وهو تستخدم